124. وإنهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لاتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 125. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أن لهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رافع الرحيم يا أيها الذين آمنوا إِنَّ جَنَّاتِنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أكم فاسقون بنبأ فتبيّن أن تصيب قوم بجهالة على مَا فعلتم نادمين واعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولاد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 وسطوا إن الله يحب الموسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.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 119. شيئا إن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 وَعَلَى إِسْلَامِكُمْ بَل لَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ